اللهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل اللهم صلاة دائمة نامية زكية باقية بقاء وجهك الكريم على وليك العظيم امام القاسم والداني والمكنى بأبي جعفر الثاني الإمام الجواد قاضي حاجات العباد الملقب بباب المرادات قئ ابن الرضا الراضي بالقدر والقضاء واسمه اسم النبي محمد وآل محمد والمحمد ولد الإمام محمد الجواد عليه السلام في العاشر من شهر رجب في يوم الجمعه وامه من افضل نساء زمانها وهي ام ولد اسمها سبيكه النوبيه وقيل ريحانة وقيل درة وتكنى بأم الحسن وقد سماها الامام الرضا عليه السلام خيزران وهي من اهل بيت مارية القبطية زوجة النبي محمد على محمد وآل محمد عن كليم ابن عمران قال قلت للامام الرضا عليه السلام ادع الله ان يرزقك ولدا فقال عليه السلام انما ما ارزق ولدا واحدا وهو يرثني وهو شبيه موسى ابن عمران فالعق البحار وشبيه عيسى ابن مريم يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عن حكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام قالت لما حضرت الولاده ذخيران دعان الامام الرضا عليه السلام وقال يا حكيمه تحضري ولادتها وادخلني والقابله واياها واغلق الباب علينا ووضع مصباحا فلما اخذها الطلق انطفى المصباح وبين لديها طشت فاغتممت لانطفاء المصباح وبينما نحن نلي ولعدتها اذ اشتد عليها الطلق والظلمه تعم المكان لانطفاء المصباح فبينما هي كذلك اذ اشرقت الدار بالانوار وامتلئ المكان بروائح الطيب واذا بها وضعت الامام الجوائز والصلاه والسلام عليك يا رسول الله ربي عيل النظام صلوا على بدر التمام وحامد الصلاه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تقول حكيمة بنت الامام الكاظم عليه السلام حتى أضاء البيت فابصرناه فاخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه الغشاء وجاء الامام الرضا عليه السلام ففتح الباب وقد فرغنا من امره فاخذه ووضعه في المهد وقال لي يا حكيمه الزمي مهدا فلما كان اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم نظر يمنه ويسره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله فقمت ذعره فزعا فاتيت ابي الحسن فَقُلْتُ لَهُ قَد سَمِعْتُ مِنْ هذا الصَّبِيِّ عَجَبًا فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا حَكِيمَا مَا تَرَيْنَ مِنْ عَجَائِبِهِ أَكْثَرُ يَا مُسْتَمِعِينَ النِّظَام صَلُّوا عَلَى الْبَدْرِ التَّامِ مُحَمَّدًا ama